وما زال حديثنا موصورا بآيات سورة النور المباركة وما فيها من أحكام عظيمة وآداب رفيعة ووسائل فربوية جليلة تهدف أول ما تهدف إلى قيام المجتمع المسلم على أعلى درجات العفة والنزاهه والشرف والكرامة وقلنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى قول الله جل وعلا ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعاد أن يؤتوا إلى القرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم وبينا فقه العدل والفضل والعفو ومتى يكون هذا ومتى يستعمل ذاك ويظهر من الايه الكريمه ان الله تبارك وتعالى اراد ان يمسح على احزان ذلك القلب الكبير قلب الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه وان يطهره ويغسله معركة الهفق ليبقى أبداً طاهراً نقياً ذكياً مشرقاً بالنور ولهذا انتبه الله تعالى والمؤمنين أولي القضل إلى العفو والصفح وهو يوحي من خلال النصف أن ذلك الغفران الذي يذكر الله عز وجل به المؤمنين إنما يكون لمن اقلع عن غيه وتاب من ذنبه واعلن عن ندمه خاصه فيما يتعلق بالاعراب ورمي الغافلات الطاهرات بالفاحشه وإشاعة الزاحشة في الذين آمنوا أما الذين يقترفون الإذن ويباشرون المعاصر عن خبث وعن إصرار كابن سلول فهؤلاء لا سماحة لهم ولا عفو وإنهم لو أسلتوا من الحد في الدنيا لعدم شهادة الشهود أو لكونهم كانوا يتسترون بالجراهر وراء خبثهم ومكرهم فعذاب الله عز وجل هناك يوم القيامة ينتظرهم ويومئذ لن يحتاج الأمر إلى شهود قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألزادهم وعيدين وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم هدين يوسيهم الله دينهم الحق ويعلمون عل الله هو الحق المبين في هذا النص الجليل يجسد التعبير جريمتها هلا ويبشرها للمرة الثانية وهو يصورها رميا للطاهرات العفيفات الشريفات وظلا غافلات الغارات وهن غافلات الغارات وهن سليمات الطوايا مطمئنات لا يحضرن شيئا لأنهن لم يأتين شيئا يحضرن ومن ثم يعاجل الله عز وجل المختلفين لهذه الجريمة التي تجمع بين البشاعة والخسة تعاجل مختلفينها اللعنة لعنة الله تبارك وتعالى لهم وترضهم من رحمته في الدنيا والآخرة ثم يرسم. ذلك المشهد الأخاذ الذي ترتجف له الأفئمة ويقشعر له الخيال يوم تشهد عليهم ألزمتهم وايديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون سبحان الله العظيم يتهم بعضهم بعضا بالحق إذ كانوا يدبجون الإسكة وينثقون الكذب والباطل فبينما هم كذلك إذا بهم يوم القيامة يسمعون على ذهول منهم وعلى غير انتظار يسمعون جوارحهم تشهد بما كان منهم من تلفيق للإسك وتدبيجي للكذب والضلال عندئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويجذيهم جزاءهم العدل ويؤدي لهم حسابهم بالقصاص المستقيم وكن تكرر هذا المشهد في كتاب الله عز وجل كما رسم هنا على هذا النحو وبتلك الصورة رسم ايضا في موضعين من صورة ياسين وصورة فصلات وكأن المقصود بذلك ان تضر هذه الصورة ويبقى هذا المشهد ماثلا بين يدي من تتحرق جوارحه نحو مغاطي الله ليتذكر ان جوارحه لهم اصابت شيئا من مغاطي الله في الدنيا فهي اول ما يشهد عليه يوم العرض على قال وتعالى وهو في حاله من السهول لا يملك الا ان يقول صحفا لكن وبهذا فعنكن كنت اناظر قال الله تبارك وتعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارسلهم بما كانوا يكسبون وقال سبحانه جل وعلا ولوما يحشر أَعْدَاءُ الله إلى النار فهم يوزعون حتى إِذَا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنفق الله الذي أَنْفَقَ كل شيء وهو خلقكم هول مرة وإليه ترجعون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 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم اوباكم فاصبحتم من الخاسرين فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين اجل فان يصبروا فالنار مثوى لهم وانى لهم ان يصبروا على النار تلك التي اشتد حرها وبعد قعرها وتعاظمت سلاسلها واغلالها ومقامرها وعظم غليان حميمها وتفاقم نتي الصبي بها وغمض خدمتها وزال من قلوبهم الرحمة نحوهم وتجاههم وقال الذين في النار الخزن في جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تكن تأتيكم رجلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال يضغبون من بعد ذلك الهجبة والرجوع الى الدنيا لعلهم يستأنفون الاعمال الصالحة فيما فردوا وكذبوا فانهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون بيد انهم لا يرجعون ولا يسمعون من الجبار الا قوله اخساوا فيها ولا تكلمون فلم يبق امامهم الا الزفرات والحسرات وليس ذلك بمنجيهم من الله جل وعلا شيئا يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق يستلقنون مما كانوا يستريبون فقد بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وعندئذ يعلمون أن الله هو الحق المبين فالله سبحانه هو الحق في ذاته وفي صفاته وفي افعاله فهو واجب الوجود سبحانه وتحمده ولا موجودا الا بعثمه وتدبيره وتقديره لم يزل ولا يزال سبحانه بالجلال والجمال والكمال موصوفا ولم يزل ولا يزال بالجود والاحسان معروفا قوله حق وفعله حق ولقاؤه حق وكتبه حق ورسله حق ووعده ووعيده حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هو الحق أو هي الحق وكل ما ينسب إليه جل وعلا هو الحق كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يتهجد من الليل يقول كما في الصحيحين من حديث ابن حبات رضي الله تعالى عنهما اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أن تنور السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن تملق السماوات والأرض ومن فيهم ولك الحمد أن تلحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم والناعة حق وهكذا يا عباد الله لا يكون الحق إلا مع الله وفي الله وبالله تبارك وتعالى فمن شد عن هذه الدائره تنادى بعد الحق الا الضلال فان تصرفون فكن مع الله جل وعلا مخلصا وجهه لله متبعا شرع الله فكن مع الحق دائرا معه حيث دار وثقت من وافقك وخالفك من خالفك فكما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تزال طائفه من امتي على الحق ظاهرين لا يخالفهم او لا يضرهم من خالفهم الى ان ياتي امر الله وهم على ذلك أي وهم يدورون في فلك الحق لا يحيدون عنه قيد الملح وان تشعب الطرق الباطن وتتابع اهله عليه فالزم عبد الله ثغر الحق فانه من الله وبالله جل وعلا ويعلمون ان الله هو الحق المبين ثم يخدم الحديث بعد ذلك عن واقعة في ببيان عدل الله جل وعلا في اختياره الذي رتبه في السفر وحققه في واقع الناس ألا وهو أن النفس الخبيثة تنفعه مع النفس الخبيثة والنفس الطيبة تمتزج مع النفس الطيبة كل مع ما يناسبه نفس خبيثة تلتعم مع ما يناسبها من النفوس الخبيثة ونفس طيبة تلتزم وتمتزج مع النفوس الطيبة أو على حد قولنا في المثل السائد الطيور على أشكالها تقع. وعلى ذلك تقوم العلاقات بين الناس عامه وبين الزوجات خاصة فما كان يمكن أن تكون أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما وصفها اهل الإفق وهي مقسومة لأصهر نفس على ظهر الأرض نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم وفي ذلك يقول ربنا جل في علاه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم ولقد أحد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها حبا عظيما ولم يكن الله عز وجل ليحذبه فيها هذا الحب إن لم تكن طاهرة عزيزة تستحق هذا الحب والتقدير من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وكما كسرت الآية الكريمة بأن النساء الخبيثات للرجال الخبيثين والعكس وأن النساء الطيبات لرجال الطيبين والعكس فزرت ذلك بأن الكلمات الطيبات للطيبين والكلمات الخبيثات للخبيثين وهو قول جمهور المفسرين والحقيقة أن الآية تعم هذا وذاك فالكلمات والأعمال والنساء الطيبات تناشب الطيبين من أهلها والكلمات والأعمال والنساء الخبيثة وتناسب الخبيثين من اهلها فالله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنه وجعل الخبيث بحذافيره في النار فجعل الدورة ثلاثة دارا اخلصت للطيبين لا يدخلها غيرهم وقد شمعت كل طيب وهي الجنة نسأل الله تعالى من فضله ودارا اخلصت للخبيث والخبائف لا يدخلها الا الخبيثون الا وهي النار ودارا امتش فيها الطيب والخبيث وخلط بينهما وهي هذه الدار ومن ثم كانت دار ابتلاء واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب فاذا كان يوم لقاء العباد بربهم جل وعلا ووقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ميز الله الخبيث من الطيب فجعل الطيبا وأهله في دار على حدة لا يدخلها أو لا يخالفهم غيرهم وجعل الخبيث وأهله في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم فعاد الأمر إلى دارين لا ثالث لهما الجنة دار الطيبين نسأل الله تعالى من صبوه والنار دار خبيثين نعوذ بالله عز وجل من غضبه وسخطه قال الله تعالى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 الرتب رتب على اعمال الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات اقوال هؤلاء واعمالهم وأخلاقهم هي عين سرورهم ولذاتهم وأنشأ لهم منها اكمل اسباب السعاده والفوز والنعيم وجعل خبيثات أقوال الآخرين وأعمالهم وأخلاقهم هي عين آلامهم وعقابهم وجمع لهم منها اسباب الدوار والخسران المبين ليعلم عباده كمال ربوبيته وكمال حكمته وعدله وعلمه ورحمته ويعلم أعداؤه أنهم كانوا هم الجاذبين المحترين لا رسله البررة الصادقون واذا كان الامر كذلك يا عباد الله فحري بكل مسلم ان يتخير الطيبا من القول والفعل والخلق والمجالس ومن يعاشر فالله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا ولما كانت حصائد السنه الناس هي التي تكفهم على وجوههم في النار رأينا ربنا تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم يأمرني باختيار الطيب من القول والحسن من الكلام قال الله سبحانه. وقولوا للناس حسنا وقال جل وعلا وكل عبادي يقول الذي هي أحسن وتصحيحين من الحديث أبي غيرة رضي الله تعالى عنه وابي شمعة زعير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت فالكلمة الطيبة تناسب الطيبين. والخلمة الخبيثة لا تخرج إلا من الخبيثين تختر لنفسك يا عبد الله من أي الطائفة تريد أن تكون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكلمة الطيبة صدقة نعم الكلمة الطيبة صدقة وهي صدقة لأنها في الحقيقة دليل على صلاح القلب وعفة المثال. بل الكلمة الطيبة ملة من الله على اهل الايمان قال الله سبحانه وهدوا الى الطيب من القول نعم الطيب من القول لا يهدى اليه الا كل موفق اختاره الله جل وعلا ليكون من زمرة الطيبين المفلحين فمن رأى لسانه يتتابع على الفحش والبداع فليعلم أنه سقط من عين الله وأن الله جل وعلا قد أسلمه إلى نفسه يوم سمح لرساله أن يتلفظ بكل ما حبه ودف من الألفاظ لا يراعي حرمتها ولا ما يترتب عليها من جرح لمشاعر المستمعين وإشاعة الفاحشة في المؤمنين ومن ثم قرر ربنا سبحانه أنه لا يصعد إليه إلا الكلم الطيب قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه فالله الله عباد الله في أقوالكم وأعمالكم وأخلاقكم ومجالسكم ومن تجالسون ومن تتخذونه من عشيرتكم إن زموا جانب الطيب في كل هذا لتفوزوا بدار السلام الذي جمعت كل طيب مع الذين تتوساهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنه بما كنتم تعملون ثم احضروا عباد الله جالب الخبس في ذلك كله الخبيث من الأقوال الخبيث من الأفعال الخبيث من الأخلاق الخبيث من الزوجات الجميع من المجالس واصدقاء السوق ان ينالكم هذا الوعيد الذي على الله تبارك وتعالى اهلا بقوله احشر الذين ظلموا واذوا يعني امثالهم وذرائهم ومن على شاكلتهم ومن في احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مشهولون ما لكم لا تلاثرون بل هم اليوم مستسلمون لا يتكلم أحد قائلا كنا نمزح كنا نضجع الوقت كنا نتسلى كنا كذا محاذير أقبح من الذنود التي وقعوا فيها فإنه يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل المجرمين. الله الله عباد الله في أقوالكم في أسعالكم في أخلاقكم في مجالسكم ومن تجالسون ومن تتخذونه لعشرتكم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وسبوه الله عن المؤمنون